وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع الوسطية وهذه وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وهذا الكتاب من أمتع الكتب التي, التي صنفت في هذا الباب ووجوبا ولزاما بل فرض عين على كل طالب علم أن يحفظ هذا المتن أو يعلم ما في المتن ويتقم ما فيه ويعمل به هذا وجوبا بل هذا فرض عين على كل طالب علم أن يعلم ذلك حتى يستوي اعتقاده فإنه لا نجات إلا بالاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام وهذه جمل جمل اعتقاد هؤلاء قد جمعها شيخ الإسلام لا سيما وأن تعلمون سبب تأليف هذه الرسالة أن رجل جاءه من واسط وهو يبين له أنه قد انتشرت البدع والمخالفات في الاعتقاد في, في, في في محيه فجمع له جملا عظيمة من اعتقدها رسول الجماعة وسمىها الوسطية نعم صدر بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم تكملة للمتن الوسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسولهم بالهدى ودين الحقي بيظهره على الدين كله وكفى بلا شهيده نعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا الله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام السعى هو الإيمان للباية وملا وصوله والبعث بعد الموت وفي الايمان والايمان بالقدر خيره وشره جزاك الله خير ابتدى المصنف ابتداءا كما قلنا وهذه اكررها دائما ان هذه من روائع البيان وهو يبدا بالبسمله يعني في بعض النسخ انه بدأ بالحمدله وبعض النسخ بدأ بالبسمله وفي الحالتين هذه من روائع البيان اولا الابتداء البدايه بالبسمله فهذا اقتضاء بكتاب الله جل في علاه لأن كتاب الله يبدأ بالبسملة وقلنا بأن البسملة على خلاف بين العلماء هل هي آية من كتاب الله جل في علاه مستقلة أو آية من كل صورة أو آية أو جزء من آية فقط صورة هدي على الأقوال أما المالكية فارون بأن البسملة هي جزء من آية فقط ولا يعوناها من القرآن يعوناها ناء عليه الصلاح جزء من آية في سورة النملة قالت إنه القيالية كتاب كريم وإنه من سلمان, إنه من سلمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم هنا المالك يحتاج بهذا وأما الأحناك يرون بأنها آية من القرآن وهذا الرارح الصحيح الذي لا محيد عنه وأنها آية من القرآن لكنها آية فاصلة بين الصور وهذا مستند ما قاله ابن عبات رضي الله عنه وأرضاه بأنهم كانوا يعرفون انقضاء الصورة بنزول البسملة يعني بنزول البسملة يعرف أن الصورة هذه انقضت وتفتح بعد ذلك سورة اخرى وهذه يعني الحق بأن هذه دلالة واضحة التي يعني احتج بها الاحناف ويعضد ذلك أن النبي السلام قال سورة ثلاثون آية حجت عن صاحبها في القبر سورة ثلاثون آية حجت عن صاحبها في القبر هذه الصورة قال فيها هي صورة صورة الملك, الملك إن عددت الآيات وأنت تعدي الآيات جزيز الجنة وأنت تعدي الآيات عمد الآيات دون البسملة تريدها تصل إلى ثلاثين آية من غير البسملة هذه فقط التي التي نقول حجة, حجة الأحناف على الشفعية أما الشفعية فيرون أن البسملة آية من الفاتح وآية من كل صورة آية من الفاتحة وعندهم دليل في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أم الكتاب والسبع المثاني هي الفاتحة قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية من إحدى آيتها قال أم الكتاب والسبع المثاني هي الفاتحة قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيتها فهذا تصويح لأنها البسملة آية من سورة الفاتح وهو يقول أنها آية من جميع الصور أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنه قال رعايته السلام متهللا مستبشرا يعني يبتسم يضحك فسألته فقال لي نزلت علي آنفا سورة ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوف فيها دلالة للبسملة إحدى آيات السورة فلذلك قال هي آية من كل سورة لولا حديث صورة الملك لقلنا أنها آية من كل, كل صور لكن الحق أنها آية من الفاتحة وأنها من القرآن وأنها فاصلة بين بين الصور وهذا الراجح الصحيح في هذا فهنا من روايا البيان ابتدأ شيخ الإسلام بالبسملة اقتداءا بكتاب الله جل في علاء وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال كل أمر ذيبال يعني له أهمية وشأ كل أمر ذيبال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أكتر فهو أجزم في رواية لم يبدأ به بالحمد لله فهو أجزم وهذه وهذا والحق بأن هذا الأمر جلل هذا الأمر فيه تصنيف يتكلم فيه عن وصف الله للفعلاء وعن أسماء الله الحسنة وعن صفات العلاء بل عن الاعتقاد السبب الرئيس الذي يدخل الناس الجنة أو يدخل أهل الإسلام الجنة فيعود يجوى حراف الاعتقاد يجعل الإنسان على على المهلكة وهو على شفير هلكة إن حاد عن طريق السلف في الاعتقاد يعني وأضلته الطرق وذلت الأقدام في مسألة الاعتقاد فهو على شفير هالك لا يرجى له الندات التامة ولذلك أشوف ابن تيمية ماذا قال قال اعتقاد الفرق نديه كأنه يقول وأنه لو هذا الاعتقاد لما, كان لما ندت يعني من حاد عن هذا الاعتقاد ليس من النداتين وطبعا ولا يجزم بذلك المسألة يتكلم على أن من انحرف عقبيا فيرجى له إن شاء الله المغفرة لكن هو في في خطر عظيم لأنه قد اعتقد في ربه ما لم يعتقده النبي ولم يعتقده الصحابة الذين تربعوا على هادي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة ليست بالهينا ذلك دائما كنا نقول أن بوابة العلم الصحيحة هو أتقان العقيد أتقان الاعتقاد خاض وخسر من لم يربي نفسه اعتقادا أولا في أنه لو يتبحر في فقه كما تبحر وصار فحلا من فحول الأصول والفقه وهو منحرف عقديا هذا على شبيل هلك على شبيل هلك قد يشرك وهو لا يدر أنه أشرح يعني لو يعتقد أن التوحيد الربيع هو التوحيد وأن أن فقط التوحيد التام عندك أن تعلم أنه لا قادر على الاختراع إلا الله معنى ذلك أين توحيد الإلهية يعني ولذلك التهاون الشديد في توحيد الإلهية بسبب هذا الاعتقاد فلا بد من فهم هذه المسألة لأنها مسألة عزيزة لابد من إتقانها ولابد من الاهتمام بها الغرض المقصود هو أن بسم الله الرحمن الرحيم اقتداءا بكتابه أو السنة فنقول الأمر الذي أقبل عليه أمر جلل فإنه يكتب اعتقاده لسنة الجماعة فإنه يصف الله دل في علاه فلذلك قلنا لابد من الإتقان في هذا الباب قال بسم الله الرحمن الرحيم الباب للإستعانة الباب للإستعانة وهنا تقدر والتقدير يكون حسب السياق فهو بسم الله الرحمن الرحيم وهو يصمف يكتب إذا معنى ذلك أنه يقول أنا بسم الله الرحمن الرحيم أستعانى استعين بالله في كتابة هذه الرسالة وكأنه استعانى بالله الذي أولى في كتابة هذه الرسالة والله هو طبعا البيار المغرور تعلمون بأن أهل اللغة يفهمون ذلك تقديم محق التأخير وتأخير محق التقديم يفيده يفيد الحصر أين هو التقديم والتأخير في الفتاح؟ أين التقديم والتأخير؟ بسم الله كيف؟ جزيت الجنة؟ أبا بك جزيت الجنة لكن أين أخفيت الجن؟ أين أخفيته؟ لذاك الله خيام أنا جزالك أمين أه بسم الله للأبد أستعينوا بسم الله ممتاز, ممتاز. فتقديم محاق التخيل وتخيل محاق التقديم يفيد الحصر. يفيد الحصر والقصر والله اسم الأسماء الذين يفعلون هو اسم الله الأعظم الله اسم الله الأعظم ولابد أن تعلم لأنه أدلة كثيرة جاءت على إذبات أن اسم الله هو الأعظم لأمور كثيرة أمر الأول أكثر اسم ذكر في الكتاب هو الله وأيضا كل الأسماء تضاف إلى الله على أنها صفات ولا عكس تقول الله الكريم الكريم صفة لأله الله الرحمن الله الرحيم الله الجواد كل هذه صفات لهذا الاسم العظيم وأيضا النبي صلى, الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في سور ثلاثة البقرة وآل عمران وطاها فإن ظرت وجدت الاسم المشترك الثلاثة الله لا إله إلا هو فالله هو اسم الأعظم اسم الله الرحمن الرحمن, الرحمن اسم من اسماء الله الحسنى وقلنا أسماء الله اللي فيها كلها اسم اسماء الله جامده صحيح الله المحامي اسماء الله جامده صحيح لا ليه ليه ما تتكلم انت بلا اراده صحيح طب انت خليته ايه انجر معك فعلا وقولا انت تفعل ذلك الهنود هو يفعل ذلك الهنود وبعدين قال لي لا يعني هو بالظبط انفعالا تاما انت وهو, أنت وهو. نعم أسماء الله ليس الجامدة صحيح أما أسماء الله إيش لأنك تغيبت أمس صاحب القرآن أسماء الله توقفية, توقفية. أحنا نتكلم دولة على إما جامد وإما شووو. إما جامد وإما أهل اللغة في الأهل القرآن إما جامد وإما مشتق فأسماء الله كلها مشتقة, مشتقة. ومعنى مشتقة يعني تتضمن صفات كما واذا قلنا الدهر ليس أسماء من أسماء الله لماذا؟ لأنه جامد غير مشتق فالرحمن اسم أسماء الله من أسماء الحسنة يتضمن صفة الرحمة يتضمن صفة الرحمة واعلموا أن الرحمن إذا انفرض دخل تحته الرحيم والرحيم كذلك وإذا اجتمع فالرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل فالرحمن صفة ذات تعم كل الخلائق الحيوانات البحار في البحار النمل والنحل واوحى ربك للنحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرج ثم كلي نعم ف الى اخر الايات النمل كل كل المخلوقات تنزل تحت رحمه الله الذي علا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان الله انزل من السماء 100 رحمه فترحم بها كل الخلق فالغلط المقصود الرحمن صفة ذات تشمل البر والفاجر والكافر والمؤمن والتقي النقي وأما الرحيم فهي خاصة هي صفة فعل خاصة بالمؤمنين قال الله رجل العلاء وكان بالمؤمنين اكملوا رحيما, رحيما فالرحيم خاص بالمؤمنين الرحمن الرحيم صفة ذات وصفة, وصفة فعل اسمان جليلان ابن القيم في رواع ما كتب في المدارك وفي غيره قال الاسم من اسماء الله ولا اسم هو من الاسماء الحسنة يتضمى صفة كمال قال فإذا انضم الاسم للاسم زاد الكمال كمالا كان الكمال زيادة كمالا على, على كمال فلما يقول الرحمن الرحيم هذه زيادة كمال على على الكمال ولذلك أنت عندما تتوسط إلى الله للفعلاء في, في دعائك رجيع ربك فأنت تتوسل ومن الأدب أنك عندما تتوسل باسم الأسماء الله أن يكون مناسبا للحال الذي تدعو بي يعني, يعني لما أنت, أنت أذنبت وعصيت الله ذا لفعلها كما نذنب جميعا ونستغفر الله على ذلك فترفع أدبك تقول يا جبار يا منتقم من إغفر لي هذا سوء أدب مع الله أنه سينتقم منك فأنت أعتني ذكالك ذلك فهذا اسمه الجهل وسوء الأدب عند التوسل فأنت من, من الأدب مع الله عند التوسل بأسماء الله الحسنى أن تأتي بالاسم المناسب لحالك وللوصف الذي الذي تتعبد به لربك الله في علاه فأنت إذا أردت, أردت المقصر تقول يا غفور اغذر يا رحمن ارحم يا رحيم ارحمني في هذا يا رزاق ارزقني إذا كنت تريد الرزق فإذن يقول للعلماء ومن الأدب أن تكسر من الأسماء توسلا أن تكسر من الأسماء توسلا وكل ذلك تفتح لك الأبواب أبواب القبول عند الله جل فعلا لقال بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا هذا من رواعي البيان وأنه يستعين بربه جل فعلا ليفتح الله عليه عندما يكتب في هذه المسألة الجليلة المهمة وهي مسألة الاعتقاد لأسيام ابن تيمية كان كان رجلا له ما له من العبادات ابن القيم يقول وكان شيخنا يعني يأتي من من الفجر إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الضحى أو إلى قبل الزوال فأذكر الله للفعلاء ذكرا محضا فلما سألوه على ذلك قال هذه غدوتي هذا ذادي هذه قوتي إن لم يكن لا أستطيع العيش فأذكر الله للفعلاء ولذاك لما كان ذكارا لله وكان قضما إلى طلب العلم كان يدب إلى مسجد مهجور يقول المخالف كان فيمرغ نفسه في الطراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان فهم وكذلك الله العالى قدمه على كثير ناس الله أن يغفر لنا وأن من الشاكرين وأن يعلمنا من ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من يتعلم وأن يتعبد وأن ينشف ذلك بين الناس ثم ثنا بعد ذلك وقال الحمد لله الذي أرسل رسوله قال الحمد لله وهنا دقة فهم الإمام في هذا الباب الحمد مطلقا يحبه الله جلالك أولا وهو من من أجل العبادات احنا عندنا الحمد والمدح والشكر ثلاثة صحيح؟ قولها عندما يقول الحمد لله يدخل الثلاثة تحتها عندما يقول مصنف الحمد لله إذن الحمد هنا سيتضمن المتح والشكر مفهوم؟ لكن إذا اجتمعوا الثلاثة الفوارق تأتيك أولا لابد أن أقول الحمد من أجل العبادات ومن أحب العبادات إلى الله ذلك أولا لذلك أنت ترى الله ذلك أولا قد مدح أنبياءه وأصفياءه بهذه الصفة عندما قال عن نوح وهو من أولي العز من الرسل وهو أول رسول قال إنه كان عبدا شكورا وقال عن إبراهيم شاكرا لأن أمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم العباد شكرا لله جل في علاء عندما قام يصلي لله جل في علاء حتى تورق قدمه فقال تعيش يا رسول الله يعني ألم يغفر الله لك ما ولم يترك عباده في حيرة بل أرشدهم وأحتن إليهم وقد أكرمهم بإرسال الرسل هداية للعالمين وهداية للحائرين بل ورحمة للعالمين كما قال الله بالعلى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو يقول الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظيره على الدين كله فحمد الله على إرسال الرسل وهذه نعمة من أجل النعام فبذلك فليفرحوا هو خير, لهم هو خير مما يجمعون والرسول هو كل نبي أو, أو كل الرسول هو كل من أوحي إليه بوحي يتعبد به وينشره بين الناس ويبلغه لأن رسالة ارتبطت بالبلاء قال الله دل في يا أيها الرسول بلل ما أنزل عليك من ربك وإذا امتفع فما بلغت لرسالاته والنبي على قولين القول الأول بأن النبي هو هو من أوحى إليها إليه بوحي لنبي سابق يتعبد به ويبلغه يعني النبي يكون برسالة غيره من سبقه من الأنبياء يبلغها ويكون دعوة إلى الله لفعلها ويتعبد بها لكن ليست له شريعة خاصة به ولا ولا وحي خاص به ولا كتاب خاص به هو, هو يبلغ كتاب نبي قبله سبق قال سيدنا عذلك بايات وايضا ب حديث بني اسرائيل قال ان النبي سلام بني اسرائيل يسوسهم الانبياء اذا هلك نبي يخلف نبي وكلهم كانوا على على شريعه موسى عليه السلام الى يوشع بن نون صحيح ولا على شريعه موسى حتى جاء عيسى فنسخ بعض الاحكام قال قال ولو لكم بعض الذي حرم عليك وليأتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وقال الله على في أيضا في, في آخر سورة الثانية عشرين جزء الثانية عشرين قال مصدقة لما بين يديه من التوراة ومبشرين برسوله يأتي من بعد اسمه فكان رسولا فقالوا أن الفرق بين النبي والرسول بأن الرسول له شريعة خاصة به كتاب نزل عليه وأما النبي هو بكتاب نبي سابق وهذا يعني كلام فيه وجاه والأدلة عليه ظاهرة لكن يرد عليه الإيراد لا يستطيعون دفعه ألا وهو آدم كان نبيا آدم ما كان رسولا آدم كان نبيا أي نبي سبق وأي رسول سبق واخذ كتب في. مثل لذلك نقول الآن بأن نستطيع الجمهور بأن العلاقة بين الرسول والنبي كل رسول النبي والعكس وأن الرسول هو من أنحي إليه بشرع يتعبد بي ويبلغه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وامم الانبياء يتعبدون وقد يتطوعون في الدعوه لكن ليس لازما عليهم الدعوه فان قالوا يوسف دعا ودعا الى ربي قال يا صاحبي السجن اما هذكما قال صاحبي يا صاحبي خير ام الله الواحد القهار صحيح ولا لا قلنا كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول يعني لا تضيب لنا أمثال بموسى بيعقوب أو بيوسف أو أيضا بهارون كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول وش الدلالة الدلالة في قول الله لأ في أنه قال ورسلا قد قصصتهم عليك من قبل ورسلا ورسلا قد قصصتهم عليك من قبل وين في منتاز في القرآن يبقى إذا كل ما ذكر في القرآن فهو نازل تحت قولي ورسولا قد قصصتهم علي. يبقى كل من ذكر في القرآن فهو رسول لو قلتهم طب وحارون قلنا هارون كان مشتركا مع موسى عليه السلام والدلال على ذلك في الاشتراك صاحب القرآن الذي يكتب أبو من ها أبو داود يا دخلنا في أنبياء بني إسرائي قال من هذه شوف شوف بيحج عنك الرجل خلاص انتك هذا الرجل اما يتزوج او راى رؤية بالزواج او هو في مواعده انت صحيح يا نجيري صحيح <تصفيق> <تصفيق> نعم قل قال وجعل لي وزيرا هارون يا اخي اجد به اجر واشركه واشركه في ام تصريح انا الان قال واشركه في ام قال قد اتيتك سؤالك يا موسى نعم في صوت مريم صوت الغرض المقصود بأن كل نبي ذكره في القران فهو فهو رسول لذلك يرى أن أجل النعائم على الامه هو انه على على الامم انه ارسل رسولا ليفي عنه لينفي عنهم الجهله الجهالات وليرحمهم دخولا في التوحيد قال الحمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق طبعا أنه أرسل رسوله والإضافة إلى الله للفعلاء هي إضافة التشريف وأن الله وهذه الإضافة فيها فائدتان الفائدة الأولى وهي أن النبوة غير مكتسبة أن النبوة غير مكتسبة بل هي هدى واصطفاء وهذا ردا على من على هؤلاء الذين لا يعرفون مما يعرفون الفلاسفة الذين يقولون بأنها قد تكتسب والصحيح حتى لا تكتسم قال الله جلالك أولاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وأيضا و... و... الفئدة الثانية الإضافة وإضافة تشريف إضافة تشريف لله جلالك أولاه يعني الله شرفه أنه صار رسولا وسطا بينه وبين, وبين عباده لذلك ابن عينة مثلا الصحيح قال قال قال أفضل الناس على الإطلاق خير الناس على الإطلاق الوسطة بين رب الناس و الناس من الأنبياء والمرسلين والذين يحملون بعده فخير الناس على الإطلاق الوسطة بين رب الناس و بين الناس قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق والهدى هو الهداية الهدى هو طريق الهداية والهدى هنا المقصود به العين الهدى المقصود به العين لانه لا يكون هدى بحق الا بالعلم لان اصل الهدى بمعنى الحق والهدى بمعنى الطريق المستقيم والهدى بمعنى القويم كل ذلك لا يكون الا بالعلم فارسلوا بالهدى بالعلم لذلك انت ترى قال الله جل وعلا اقرا باسم ربك علم هو الان علما لا تصل اليه الا بالعلم فالهداه تكون بالعلم ذلك قال قال يا ايوا الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والفرقانا امترف Algun بين الهدى وبين الردى بين طريق الحق وطريق الطالد لذلك قال ارسل رسول ابو الهدى بالعلم ودين الحق هي العباد الحق هي اصراد الله بالعبادة قال ابو ودين الحق ليظهروا على الدين كل ودين الحق هي الشريعة في الشريعة الإسلام ويمكن ان يقال الهدى هو العلم والدين هو اصل العلم هو الإسلام لا فيما وأنه قال دين الحق فيمكن أن نقف معه أن كل دين مدع غير دين الإسلام فهو على الباطل هذا حق بل لابد أن نفهم أمرا واضحا جليا الدين واحد لا متعدد لما قال الله سلم خير الأديان الحنيفية استمحة يعني خير الإبادات لأن الدين تأتي ويكون لها معاني الدين يأتي وله إيش معاني قد يكون الدين يأتي ومعنى الجزاء صح؟ ما لك يوم الدين؟ صحيح الله افعل المسيطة في كما تدينه تدال ويكون بمعنى الحساب والدين يأتي ويكون بمعنى التعبد إن الدين عند الله الإسلام يعني التعبد بشريعة الإسلام العبادة يكون بمعنى العبادة وقد يأتي الدين ويقصد به أصول الاعتقاد وأصول الديانة ها؟ أحسنت. احسنت احكام احكام يدين بمعنى الاحكام قال ما كان ما, ما... اترى كان ما كان في دين الملك الا اي شاء الله نرفع الرجل ما نشاء كذلك تدنى ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك إلا اي شاء الا أي شاء الله فيوسف عليه السلام اخذ يعني في, في... يعني في, في... في... في لما قال لهم رايتم لو كان كاذبا فقالوا له عندنا انه يؤخذ عبد له. أخذه في دين الملك يعني في حكم الملك في الأحكام إذن قال أرسل رسوله بالهدى والهدى كما قلنا هو العلم ولذلك قال مثل ما بعثاني الله به ثم ضرب المثل على الأصناف الثلاثة من الناس الذي أخذ العلم فتعلمه فقع العلم فتعبد به ونشره بين الناس والذي حبس العلم الذي يحمد نظر الله وران سمع مقراطف وعاء فأدها كما سمع واما الثالثه التي هي ارض ارض لا لا لا تحمل لا تنبت الكلى ولا تحمل الماء لا, لا لا تجمع الماء هذا الذي لا خير فيه لا له في العير ولا له في النفير قال الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين على الدين كله وقلنا بان الدين واحد قولهم سلام الانبياء اخوات لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى وشرائعهم شتة لما يقول لله يفعلها دين الحق وقلنا بأن هذا معناه الشريعة والتعبد ليظهر على الدين كله يعني لينسخ بها جميع الشرائع السابق لينسخ بها جميع الشرائع السابق, السابق لذلك من رأى ومن قال ممن قال من بعض الطوائف أنه يجوز للإنسان أن يخرج على شريعة النمس سلم ويتعبد بشريعة أخرى كالخضر مع موسى فإن هذا قد كفر لأنه بذلك كذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النسلم ناسقة لجميع وأناط النبي صلى الله عليه وسلم قبول الإيمان بقبول الشريعة توافقون أم تخالفون فتناقشون ساكتون توافقون أم تخالفون فتناقشون مستامع موافقون ما أشوف أنتوا <تكلم> إذا, إذا, إذا نقول إذا كانت الموافقه فاصلب الدليل لو كان مسهيا من القران او شاء الله بتنترك انت خلاص ما إن شاء الله جزاك الله خير نعم عندنا احاديث في الصحيحين ان الرسول يقول والذي نفسي بيدي ما سمع بي من يهودي ولا نصراني هذه الأمة أمة الدعوة ثم لم يؤمن باللذي جئت به ما قال به دقوا بالله جئت به ثم لم يؤمن بالله جئت به إلا كان من أصحاب النار ثم لم يؤمن بالله جئت به الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لم يؤمن بالله جئت به إلا كان من أصحاب النار ولما دحل المسلم على عمل من الخطاب فوجد فواجد معه صحيفة التوراة فقال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفس بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع وهذا التصريح قد جاء به الكتاب عندما قال الله جلال فعلا وإذ أخذ الله مثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك ماذا قال الله ذلك أولا فأولاك إيش هم, هم الفاسقون فأولاك هم الفاسقون قال ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا بأن الله ذلك أولا هو الذي يعني يشهد الحق والصدق والإخلاص وأن الله هذا الفعلاء لا تخفى عليه خافية وأن الله هذا الفعلاء قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وشاهد له بذلك يعني شاهد للنبي سلام بأنه الرسول الحق وأنه جاء بدين الحق توافقون صحيح كيف شاهد له بذلك السؤال قال قال الحمد الذي أرسى رسوله بالوضع ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا شهد قد شهد الله دانا في علاه بصدق محمد مم. وبرسالته وشهد له بأنه الرسول الحق ودعب الحق ودين الحق كيف الشهادة شهد الله. هو بلد وقال اللهم فشعك فشعك فهد مرة لا ليست هادئة أبعت النجاة أستاذ أبوك ويش فيها أنت كن بجانبه تحب انت ادوس له مباشرين الله يشهد له بذلك بالقول وبالفعل وبالقول ايضا وبالفعل والاقرار يدخل تحت عموما الله تعالى قال لكن الله يشهد بما انزله انزله او اقرار ما قراه الآن شهد له بالرساله وشهد له انه انزل عليه هذا على الكتاب الكريم الذي أظهره على على باقي الكتب وأيضا شهد له بانتصاره لو كان كذباً لو كان مدعيا هل يستمر وتستمر دعوته؟ ماذا الذي حدث؟ مسيلمة أما ادعى بأن جميل يأتيه؟ عندما أنزل الله على العصر أن نساء في خص ذهب عمر بن العصر إليه فقال له أنزل عليها البريحة كما أنزل على محمد وقال يا عبر يا عبر لك مش عفت وابر وابر يا عبيت انتهى وهو قل ذلك حتى هو عمر بن عاثم مقل عمر بن عاثم هذه الأبيات الشيطانية قال له ماذا تقول قال إنك تعلم أنني أعلم أنك كذات المسألة ليست محت... تحتاج أنت تعلم أنني أعلم أنك كذات والله رعلا ك... كذبه في أفعال لما أتوا به كان النبي صلى الله يعني يأتي الصاحب الجريد تنزل عينه على خد بعد المعركة أخذها وضعها مكان ويقول أرى بها أفضل مما كنت أرى بالثانية ومحمد الله أسلام لما قتل اليهودي ورقبته كترة مسح عليها النبي صلى الله فشفاه الله للنفي علىه بذلك فأتوا لهذا الخبيث اللئيم مسيرما الكزاب للطفل الصغير يعني الرجل الولد كان فيه قراءة في بعض, بعض, بعض, بعض العيب شعر يخرج شعر فمسح عليه فأضاع كل ما على, على رأسه من شعر أذهب كل ما في في تفل في في, في البئر هذه جعلها كدورة كأنها يعني الحناء نقاعة الحناء فالله تعالى يبين كذبه في ذلك الأسود العنسي لفس الأمر فلكن النبي سلم مكن الله له ولدعواته لذلك لما قال لابنته لا تبكي لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسه بيده لا يترك هذا الدين بيت ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل ولما ضرب الكضية قال الله أكبر أعطيت الكنزاء الكنزين الأحمر والأسرق وقد كان قال لسراقة كيف أنت وألبسك وقد ألبسك الله سواري, سواري كسر وفعل قال عمر أين, أين سراقة أين سراقة جاء فألبسه وسواري كسر ثم أخذ بعد ذلك من قال ماما لكك ولكن قال تلبس لبست هذا غنيم المسلمين الغرض المقصود أنه, أنه قد حقق الله له ذلك وهذه شهادة من الله ذلك العلا على صدق رسالة, رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال وهذا من دقة فهم على الإيمان قال وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله هذا التوحيد الذي لا نجات إلا به أشهد أن لا إله إلا الله والشهادة هنا لابد أن تفهم تارق بين ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ما الفرق بينهما محامي اختار لنا من يقول اختار ذات جعلها ذات جعلها خلاص ها ليبي أنت هو عمال ينظر إليك ليبي هذا ولا أنت تيج شايفه آه. تونسي هو قل من أي مناطق انت أنت قل لن تجعل ليبيا محضر أي نعم وهو قال لي لا لن تكون نبيا محضر وأيضا ينظر إليك فقلت هل ليبي أحنا على عقرب شخص أوه فلسطين و... وروايح الشام تعرف أهل الشام أمت قال فيه هنا وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم يعني أصلا أن أهل الشام مل... أه؟ هم ايش؟ ايش قلت؟ استغفر الله ايش قلت؟ ها الإجابة. انا اجابه ما سمعته بحق ولو سمعته واخطا لا اعطيته فوق راسي لكن ما سمعت ماذا قلت؟ قلت صحيح والله اقول سبع <تصفيق> <الاجابة تصفيق> الفرق بين القول ده لله والله الفرق بين ان تقول لا اله الله محمد رسول الله وتقول اشهد ولا اله الا الله محمد رسول الله انا <تصفيق> العباره لا لا لا هذا ها ها فرق جوهري حسين الشهادة يكون بالقلب هذه إجابة سليدة لكن تحتاج إلى توضيح أكثر جيد جيد شوف شوف أهل القرآن يفهمون أكثر أنا سأقول لكم الآية لأوضح لكم ما أريد قال إلا من شاهد بالحق وهم يعلمون الشهادة اعتدت للعلم حتى الإنسان يشهد بأن الله بأن ذا إله إلا الله والفرق بينهما الآن أدف أهلاء مغربية لكنها رائعة سرقتها فأتيت بها وضممت اللؤلؤ بجانبها وأديت بالإجابة وهي صحيحة الحق الفرق بينهما أن لا إله إلا الله يدخل بها المرء الإسلام قد ينقذ نفسه في الدنيا يحمي عرضه ودمه وماله صحيح أما لينجو بها في الأخرة لا تكون إلا بشروطها فلا بد فيها من العين والشهادة بالعين أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله وان ناتي بالتوكل واليقين هذا والاخلاص ومحبه الاخر الشروط شيدا بالحق وهم يعلمون دلاله على يعلم انه يعلم لا اله الا الله لذلك الله عز وجل ما قال كل لا اله الا الله فقد قال فعلم. فعلم. فعلم فعلم فعلم فالشهاده دله على ذلك فعلم هذه للنجات في الاخره فعلم أنه لا اله الا الله ولا اله الا الله يعني لا معبوده بحق وقد قال بعضهم لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله أسقط الألوهية الآن حصر التوحيد في الربوبية الحق لنفسه الأسمى وتوحيد الإلهية لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله جل فيه النذر الزبح سأقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم إلا من شهد بالحق هم يعلمون واشهد ان لا اله الا الله وحده وتوحيد لله لا شريك له معناه مع ان اشهد ان لا اله الا الله النفي والاثبات النفي الحصر والقصر الالهيه في الله وحده سبحانه ودله في علاه لذلك من أركان من اركان التوحيد نفي واثبات ولا عبره ولا عبره اشهد ان لا اله الله وحده تاكيد وحده لا شريك وحده لا شريك لا شريك له وهنا لا شريك له تأكيد للوحدنية لا شريك له تأكيد للوحدنية قال اقرارا به وتوحيدا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلام عبده ورسوله وهذا أيضا الأدب الجم مع النبي السلام أنه جمع له بين المنزلتين وهو من أشرف المنازل جمع له بين العبوذية وبين, وبين الرسالة وهذا لنفس. نفي ايش؟, لنفي إيش؟ ليه نفي ايش؟ النهار تقولون اشهد ان رسول الله؟ هذه لنفي، لنفي ايش؟ مالك في؟ لنفي ايش نعم؟ عم تسمي مين؟ يا اخي ما له ذاك لا اذا نفي من يقول هو يسعد ممتاز ممتاز اذا نفي ايش؟ أيوة صحيح يعني نفي الغلوم نفي الغلوم الذين يقولون من نور الذين يقولون بأنه يحيي الموتى الذين يقولون أنه يرزق الجهيل في, في بطن الأم عبد الله وعبد ليس برب يعبد هو عبد يعبد إذن قال الله دالي لا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا هو عبد يا عبد الله بن وهذه المنزله هي اشرف المنازل كما قلنا وشرفه الله بها في في في في جليل المحافل والمنازل عند عند عند المعذبه شرفه بالعبوديه قال سبحان الذي ارقى عبده اضافه تشريفه الان عند التحدي والتعجيز قال وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوره من مثله عند الوحي قال فأوحى إلى عبده ما أوحى عند الدعوة إلى الله لها أعظم المقامات قال فلما ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لماذا قال عبد الله وأشهده محمد الله عبده بعد ما نفره له علم أن هناك ممن لا يعرف قدر النبي سلم ممن يتهجم على رسول الله كالعبد الذي قال أطني ليس من مالك ولهذا الخارجي الضال عندما جاء النساء يقول له يعدل فإنها قسم الربية وجه الله فلذلك قال ورسوله له منزلة فوق البشر هو بشر عبدك البشر يعبد كما تعبدون كما قال إنما أنا بشر ومسلوك أنسك كما تنسون وهنا رسول يعني أرفع منزلة بأنه صار وسط بين الله وبين وبين عبادي لتعلم, لتعلم كيف توقره وتعذره وتنصره وتوقره وتعذره وتعيش وتسبحه هذه لله واحده لذلك قال الله جلالك العلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ومن التوقير لما سمع النساء الرجل يقول يا أبا القاتم قال النبيك قال ما أقصدك يا رسول الله هذا كأنها فيها نوع أدب مع النبي سلم فلذلك منعهم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكون هذا من باب التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمدا عبده ورسوله قال وسلم تسليما مزيدا لان الصلاه على النبي وسلم من أفضل العبادات والصلاه على النبي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الفقهاء اتفقوا بان الصلاه على النبي وسلم واجبه ولو مرة واحدة يا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وافضل الأوقات في الصلاه على النبي صلى الله وسلم صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ينال المرء به الشفاعه الصلاه في صلاه الجنازه في التكبيره الثانية الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاوسط التشهد الاخير على خلاف بين الفقهاء على مساله الركنيه والوجوب والاستحباب وطبعا الاتفاق بين الائمه مستحبة في التشهد الاوسط لكنها واجبه عند الشافعي في الـ في, في, في, في, في, في, في, في الغرض المقصود أيضا من الصلاه على عليه وسلم عند الدعاء فان الدعاء مرهون موقوف بين السماء والارض حتى حتى باستناء الله ثناء الحسن والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اعتقاد الفرقه الناديه سنبين ان شاء الله هل الفرقه الناديه هي الطائفه المنصورة ام لا ام الخلاف بينهما ومن من اين اتى ابن تيميه فقال الفرقه اعتقاد الفرقه الناديه ما الفرقه هذه جاءت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفرق امتي على 73 فرقه فهو هنا الان قال اذا كل الفرق في النار هناك فرقه ناديه كانك اتقتل والفرقه الناديه قال أصل واعتقادها نجات لهم واصل الاعتقاد سنبينه ان شاء الله في الدرس قال